Bismillah. علمه شديد القواذ مرة فاستوى فاستوى ووى بالأفق الأعلى ثم دمى فتب 118. وفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ولقد جاء the only the... the... ليجزي الذين أساء you <laughs> Go! جفون وتضحكون ولا تذكرون وأنتم ساء.